قل الحمد لله وتلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أمصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم متهدين الكرام حيثما كان مكانكم ووجهتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدائل الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الوساد الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبا بكم فحبا جديدا أحنا سهلا بك وأبو مشاهديك ومستعميك أحنا سهلا بارك الله فيكم. وحمد لله على سلامتكم من سوريا الحمد لله رب العالمين والحقيقة يهدوك سلاما خاصا ولكل تلفزيون الشارقة وإدارتها ومنفذي آه. كل خير في قناة الشركة تابعنا نشاطات فضلتكم هناك عبر التلفاز السوري عبر وسائل السور أعلام المدين المختلفة هناك والله يعني أنا حقيقة من هنا أشكر سوريا بكل قطاعاتها بمعالي سيد رئيس الوزراء وزير الثقافة وزير الإعلام بما يعني احتفوا بنا حفاوة بالغة أما الشعب السوري فهذا ما لا أستطيع أن أن أشكره إلا أن أقول جزاه الله خيرا على حسن استقبال وهذه المحبة التي ما توقعت أن تكون بهذه الدرجة فهم أهل محبة وخيرة بارك الله فيهم جميعا حقيقة سكر الله لهم تلفاز الشارقة هم يعني تقريبا إذا عملت إحصائيات أجدهم من أوائل الشعوب التي تواضع على البرنامج بالذات وعلى قناة الشارقة الله في خيرهم من قناة وهم أُناس أهل جدة ف. لا يهزلون مع من يهزل يعني فهم يحبون الجدة ولا الهزل الهزيل. يعني إمارة الخير والعطاء إمارة الشارع. مفضل لها حضوة في هذا مفضل الله. هذا من كرمه داعي سبحانه وتعالى من كرمه داعي لأنه أصلاً الشعب السوري في التدين الفطري. كما هو في أغلب الشعوب العربية والإسلامية عندهم تدين فطى عندهم روح الإسلام. روح الإسلام عندهم قلوب رقيقة يعني بكاؤون دائما يعني يعني تؤسف في وتهزهم المواعظ فحقيقه بورك فيهم جميعا أنا أكرر شكري لهم لما قاموا به من استقبال بالغ الحفر حقيقة شكر الله لهم جميعا يعني. يا رب يا رب. بارك بارك بارك بارك والمحاضرة التي ألقيتها هناك؟ أمة واحدة كانت عنوان أربع أو خمس محاضرات نفس العنوان. ونكون الحمد لله ربنا فتح بما ببركت وجود هؤلاء المخلصين يعني أن في كل محاضرة قلنا يعني موضوعات مختلفه لكن كانت كلها تحت عنوان أمة واحدة لأننا احوج ما نكون الآن أمة واحدة. أمة واحدة. نعم. يعني هل لنا نتساءل عن المسلمين والآخر؟ طبعاً واحدة. واحدة نحن نسيج في أوطان الغرب أو الغير أو, الكارهي أو الكارهي الكارهين لديننا النكرهين الكارهين لعروبتنا يريدون إعلاء قضية العرقيات والمذهبيات والو الأعراف والأجناس يعني والأفكار المختلفة لوضع يعني فتن. بين الشعوب و, و... على اختلاف قطاعاتها وهذا ما يبغيه الغير ولكن يجب ان نفوت عليهم ك... يعني اناس يعني عندنا ولاء بعد الله عز وجل وديننا ولاء لاوطاننا الا ان لا ندع هذا هذا الكلام ليس ل... ل... ل... لسوريا فقط للكل يعني يعني يجب أن لا ندع لهؤلاء الفرصه ان تثار مثل هذه الامور ونكون لحمه واحده في سبيل أن تبقى أوطاننا متماسكة لأن الغير يريد أن يستريح بعدائه لنا بأن يعادي بعضنا بعضا أليس الغير هذا من ضمن هذه الأم الواحدة كأمة دينها الإسلام؟ لا الغير أنقسم إلى قسمين. غير من بني جلدتنا وغير من غير بني جلدتنا. فالغير الذي من بني جلدتنا هم إخوة لنا في الوطن. نعم. ونحن نرعاهم ويرعوننا و. يعني اذا رايت اذا سمحت الاسلام الصحابه الأول الصفوه الاول من صحابه عاشوا في ذمه النجاشي صحيح في الحبشه, في الحبشة صح وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمته وابن عمه جعفر في ذمته وزوج ابنته رقيه بن عثمان في ذمته لزمة هذا ال بجلب النصران و... ورفض أن يستلمهم العمرة العمرة بن العزيز العز. دميم فنحن كنا فلما أصروا بعد ذلك هم في ذمتنا فنحن رددنا لهم الجميل في أننا أحسننا إليهم كما أحسنوا إدأ أجدادنا وهذا من كرم الإسلام وسماحة الإسلام وعذاب الإسلام صحيح لكننا جشى سأل عمر العاص فيما يقولون في السيد المسجد وووقرأ عليه جعفر رضي الله عنه سورة مريم سورة هذا والله إن هذا الكلام الذي أسمعه ينبع من مسكات واحدة مع كلام عيسى عليه السلام يعني ف... فهذه يعني هذا هو تواصل الحضارات نعم اما الذي يقول عنه الغير الغير الذي من غير بني جدتنا عندهم لسه طفولة حضارية يعني صموا الهانج تونج هنا ما قل اصطدام الحضارات او صراع الحضارات انا انا هذا رجل رجل... هذا رجل يعبر عن طفولة حضارية, طفولة حضارية نحن نقول تواصل حضارات كيف لا ننكر أن الغرب سبقنا بتقنياته وتكنولوجيا التي وصل إليها كما ونح... سبقناه في ثرف الزمان عال... الأيام دول وتلقى الأيام نداولها بين الناس اليوم يومين يوم... يوم لك ويومين <تصفيق> عليك ربما تكون الدائرة عليك. لكن نحن ما زلنا متقدمين في منظومة القيم الحضارية التي حبان بها ديننا وإن أراد الغير سعادة إن أراد الغير الذي يبغضنا سعادة وينظر إلينا من علم نقول له تعالى لنعطيك من قيمنا ومنظومه قيمنا الحضارية ما تستطيع أن تكون به حضاريا أما أن تظن أن الحضارة في دبابة وفي طائرة وفي تمزيق الناس وقتل الشعوب وغلث رواسهم واحتقارهم وتمييز الجنس الأبيض على الأجناس الأخرى ونحن نقول لا فضل العربين على اعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى العمل الصالح إن أرادت البشرية سعادة تعالوا لنتواصل نعطيه من منظومه قيامنا والنعطي مما وصل إليه والتتكامل البشرية كلها على أرض الله ليفصل الله بينها يوم القيامة هذه نظرتنا أو هذه نظرتي كأحد المتحدثين بالخطاب الإسلامي ونحن نفتح صدورنا وعقولنا وقلوبنا لمن يريد أن يتحاور ندا لند وعقلا لعقل وإنسان لإنسان كلنا لآدم وآدم من طراب أما أن تعالى عليه وأن ينظر إليه من علي فأنا بفضل الله عز وجل أعتزوا بديني وأعتزوا بإسلامي فإن تولوا فقلوا شهدوا بأمنا المسلمين إذن فضيلتكم مع إقامة الحوار الحوار الذي, ال ال ال الذي يقوم على عقول متكافئة وصدور منفتحة وعدم إنكار الآخر هل هذا موجود؟ لا أقول الشيء نحاول أن نقترب لأننا مفروض علينا الحوار يجب أن نتحاول يجب أن لا نترك الساحة هذا أمر الأمر الثاني انت عندك الـ يعني الـ الـ الـ حلقات الثلاثة حلقات الحلقات الثلاث الأخيرة من الدعوة م. اليهودية المسيحية الإسلام كثلاثة أطباء م. الطفل لما يولد هي سحيق ولا نصرانية نصرانية طب ولكن طب إذا نص نسمها إلى رشد فنقول الموسوية الموسوية والمسيحية والمهمديه والمحمد. لا مش أحد لا مش أحد ولكن أنا في الصدارة لكن أنا أفضل, في الاصطلع. في الاصطلع. لكن أنا أفضل اليهودية عن النصرانية عن الإسلام م. هذا هو المصطلح الشرع القرآن المنضبط المنضبط ولكن على كل يمثل المسيح اليهوديه سيدنا موسى يمثل المسيح بالمسيح سيدنا عيسى يمثل الاسلام سيدنا محمد وكله تحت اطاله الاسلام لكن يطلق الاسلام ان على الرساله الخاتمه أنت انت عندك ثلاثه اطباء طبيب يراعي الطفل منذ ولادته لا. فيقول لامه ارضعيه كل ساعتين ارضعيه كذا نظام الرعايه والعنايه فلما يكبر قليلا ويفطم ويبلغ في حد الطفوله خمس سنوات يبدا الطبيب الاخر يتولى امره في ان يبلغ الى سن البلوغ يعطيه يعطي لا اطعموه كذا يجب ان يعمل صناعه يرفع كذا لا. فاذا بلغ الى السن الكبير يتولاه الطبيب الاخير وهو الذي يعطيه كل المنطلقات فلكن لكن لكن الاساسيات العامه لبقاء هذا الطفل الانساني على, مر على مراحل هي واحده التهويه التدفئه الصحه العامه عدم موجود التلوث إذا هذه منظومة البنية الأساسية البنية الأساسية إذا طبقنا هذا على الدين فالطبيب الأول سيدنا موسى الطبيب الثاني سيدنا, سيدنا عيسى الطبيب الأخير سيدنا محمد لا يقول للطبيب الطبيب الأول لا قيمة له الطبيب الثاني ولا يقول الطبيب الثاني لا وجود للطبيب الطبيب الثالث نحن يجب أن يتكامل الأطباء ليتكامل الشفاء ألم تنسخ هذه الشرائع سيدي؟ هي نسخت لأن الغير قد لعب بها. وبفضل الله عز وجل يعني انا ان, إن, إن قلت كما قال كما يشكخ اليهود في طفل عيسى وامه ولعز بالله خرجت من الاستاذ يعني الان يجب ان اقدر مريم وهذه البتول الطاهره التي نجلها ونحترمها كامنا خديجه وامنا عائشه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم نحن مامرون بهذا هذا أمر من الله أن نجد هذه لأن الرسول ذكرها والقران ذكرها وقلت لك في الحلقه الماضية ان صورا ثلاث تذكر قصة عيسى قوم أمه العمران صحيح والمائدة وهي أعظم معجزات أو من أعظم معجزات سورة المائدة ثم سورة مريم. وتخريبا لهذه الإنسانة العظيمة التي أنجبت لنا رجل سماحة والحب ورجل الود الذي نسي كثير من أتباعه وظلوا على طفولتهم الحضارية فإذا أراد الآخر أن يحاورنا فبيحاورنا من هذا المنبور خل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا وليتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون والإسلام عظيم لكم دينكم وليا دين لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغاية أي سماحة تلك صحيح حتى القرآن يقول و انا او اياكم لعلى هدى او في ضلاله قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما لا. كنتم تعملون هذا أدب. ادب هذا قمه أدب. الادب قمه الادب لان الله عز وجل عندما يتكلم ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رئيس قسم الادب العالمي في التعامل الانساني فهذا هو الحوار لا. لا. اود ان اوضح لسؤال المشاهدين مع فضولتكم اذا سمحت لنا تعبير القران لموقف سيدنا محمد اجرمنا وتعملون نعم. نعم نعم يعني نقول نعم. نعم. نعم. نعم. نعمل وتجرمون هاي شوف هاي. القرآن نعم. يعلم أدب الحوار أما, أما رأيت مؤمن آل فرعون الذي في صورة غافر يسمى بصورة المؤمن يقول فإن ي... عن, عن شيد موسى فإن يكون كاذبا فعليه كاذب وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم فيبدأ بتكذيب موسى لأن من حول موسى يكذبه الذين من حول موسى يكذبون فيبدأ بهذه القضية ان يكون كاذبا فعليه كذبوا لانكم كما تشهدون هكذا ويكو صادقا يصلكم مع ذلك عنه فهذا هو ادب الحوار في الاسلام ولكن الذين يحاوروننا عندما يرتزموا بهذا الادب أنا شخصيا أعتذر عن الحوار نحن نلتزم بأدبيات الحوار كما علمنا القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تكون الصفوة نصب عيوننا نحن نتخذ عيسى بن مريم صفوة لنا هل هم يتخذون عيسى صفوة ويتخذون محمد صلى الله عليه وسلم بنفس درجة الصفوة هذه والله نحن علينا يعني تحرص على هداهم فإن الله يهد من يشاء أنا مسؤول ومكلف بإظهار سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ويسر الإسلام واحترام الإسلام للآخر واحترام الإسلام وتصديق الإسلام بما أتى من الرسل والنبوات السابقة ويقول لا تفضلوني عن يونس بن مكته هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تظن أبدا يعني سبحان الله أنني ديلت المعراج أقرب إلى ربي من يونس وهو في بطن الحوت يعني والتوحيد يتثبت وشجرة العقيدة تزرع فتنبت أناسا يؤمنون بالله ويظهرون دين الله عز وجل بوضوح وشفافية حتى يهتدي الناس إلى رب الناس هذا ما نريده. واستكمالا لموضوع الصفوة أود في هذه الحلقة أن أدعب بنات أفكار صبيلاتكم في بعض المسائل العليقة أو الشائقة والشائكة ونرى كيف تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هذه المدعبات؟ مسألة مسألة, مسألة, مسألة مسألة تعبد النجيل مسألة صدب سيد المسيح مسألة المائدة كيف تناولها مع عرض فضيلاتكم مكتفيا بالقرآن صنا كما عودتنا وعلى التنوى هذا هو الصح هل نلجئ الى اراء اخرى لماذا لأن, لان الانبياء انا ما عرفتهم الا من كتاب ربي نعم فلا يأتي راوي اسرائيلي او يهودي او رواية من هنا او من هناك او من شتات افكار انسان ليقول ان هذه رواية صادقة اما انا فانا وقاف عند كلام الله سبحانه وتعالى لنشرح الحوار معكم سبحانه وتعالى ورمح. إذن مشاهدين الكرام مشاهدي شاشة أشهر لقاء الفضائية في فكر الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع الحوارة مع حضرتكم حول مسألة صلب السيد المسيح ومسألة نزول المائدة من السماء وتعدد الأناديل ولماذا يقن البعض الآخر حقدا للأمة الإسلامية وهل نحن مطالبون بأن نبادلهم هذا الحقد أم لا هل القوم صدقوا برسالة سيدنا عيسى كما صدقنا بها؟ وهل من الممكن ان نجتمع على مائدة مفاوضات وحوارات لتقريب وجهات النظر او ما يسمى بحوار الاديان والسئلة اخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساطة البحث في صفوة الصفوة صفوة ونواصل كونوا معنا صفوة الصفوة سادنا الكرام حيثما كنتم وكان مكانكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه مجددا نحيي حضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الدالي الثاني الكبير حضره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بسرعه ثانيه اخرى ويطيب لي قبل المسهع في الحوار من خلال كلام فضيلتكم حتى يكون هنالك منطق عام في الحوار بيننا وبين فضيلتكم وبين السادة المشاهدين عبر شاشة الشركه الفضائية نفهم على الكره الارضيه مسلمون واخر وغير مسلمين فليكون مسلمون وأخر هل هنالك من قواعد تضبط التعامل بين المسلمين والآخر؟ الحضور الله رب العالمين وصلي وسلمه على سيدنا رسول الله صلى الله, الله, الله سلم المسلم. كما بعد الناس عباد الله ونعم بالله والستة مليار الذين أحياؤنا الآن على أرض على هذه البسيطة هم يجب أن يكونوا عبادا لله. نعم. ونحن كمسلمين مكلفين أن نحسن التعامل ل ل لمستقيمه ومنحرفه. مأمورون. ولسنا مكلفين بإكراه أحد على الدخول في دينه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نهدي خد نهدي خد نهدي في في قضية أخرى. نحن نحن نحن في إيه في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذين يقاتلون واحتلون أرضنا وتصبون مقدسات المسألة أسألة... لا لا لا لا لما لما سألت لهذا حفاظ على الم... على المقدسات والأعراض والأوطان والدين بالفعل لا نقاش فيها ب... لا يتناقش فيها لا, لا يتناقش فيها يعني ال... لما احتلت فرنسا الجزائر هذا المسلمون الآخر عند جيت كذا ب ب ب بقدر الله بعد سنوات اعتبرت فرنسا أن الجزائر عبارة عن جزء من فرنسا صحيح ما تدولت القضية في الأمم المتحدة وقف المندوب الفرنسي ليقولها تتدخل سافر من الأمم المتحدة في شؤون فرنسا هذه قضية يجب أن لا تناقش. وكانها مسلمات كأنها مسلمات أنها جزء من فرنسا وبدأت فرمست التعليم الجزائري صح. ونسي كثير حاجة. وأنسي الجزائرون أو بعضهم لغتهم العربية السليمه ودينهم حاولوا كذلك يعني. ثم لما جاءت الحرب العالمية الثانية وأطاحت المانيا باعتادها وقوتها الارض الفرنسيه سبحان الله فرنسا سبحان الله حبت ان تعوض ضعفها وزلتها امام الالمان والجيش الالماني لأن اذل شعب الجزائر كما يقول شعبنا العربي اسد علي وبالحروب ان عامات فتخاء تصفر من صفير الصفير نعم فسبحان الله بعد بعد 130 عام سبحان الله ما زال بعض من ال ال الغرب او الاخر يعني عنده هذه الطفوله الحضاريه في النظر الى المستعمرات او المستدمرات لانها ليست مستعمرات هي مستدمرات طيب. ليس مستعمر هو مستدمر جاء ليدرب لي مستخرب مستخرب يعني جاء, جاء ليحطم المبادئ والقيم في حين تعال الى نصين في تاريخنا العظيم من عمر رسالة إلى سعد العرقدسية الطيب ومعاهدة عمر أو وصية عمر لأهل إدّيات. موقظ موقظة. النصوص. بالنص بالنص. لا. يا سعد أطول عما بعد يعني بعد. وصي النهر. فإني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال. هذه طبيعه المسلم اقترحت حارب تقوى الله, الله. تقوى الله سبحانه وتعالى المساله متعلقه بالدبابات والطيران بالاخلاق بالاخلاق بالاخلاق بباب الحرب يا مولاي صلاح الدين الايوبي ظل مع احد قواد اعدائه المريض اثناء الحرب يمرضه مع طبيبه حتى الصباح فلما اطمان عليه غادره هذه أخلاق, المسلم. اخلاق الفارس لا تجد اخلاق الفارس الا عند المسلم الحق بعد سيدنا داود قال رجل قالوا لا طاقة لنا اليوم هذا هو الخاور والضعف عندما يدب في قلوب الناس فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو شو الكلام هذا شو الكلام عمر سبحان الله وأقوى المجدث في الحرب التقوى اعتبر التقوى إيه سلاح هي الدبابات وهي الطائرات فتقوى الله سبحانه وتعالى وأمورك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من ذنوبكم منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم سبحان الله شوف شو هذه نظرة وانما وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعددهم إذا القضية في إيه؟ في تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن استوينا في المعصية كان لهم الغلبة في القوة وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. جبي. هذا كلام يكتب يا ابني والله بماء الذهب. صحيح. وأعلموا أن عليكم في سيركم حفاظا من الله. يذكرهم أن خذ بالك. أنت رحتي ورمال ورحتي. في حفظة انت تنسى وانا انسى لكن في حفظة بيكتبوا ويسجلوا سبحان الله في يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله هل هذا العرف عند الجند المتوسط في ارض فلسطين او ارض العراق ابدا ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلن يسلط علينا ده, ده رجل مش مؤمن ده رجل مش موحد ازاي ينصر علينا فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم يعني قد اكون انا مستوى في الشر تجيني من هو اشر سبحان الله كما سلط على بني اسرائيل لما عملوا بمعاصي به كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان واعدا مفعولا هكذا يقول عمر وسر الله العون على انفسكم كما تسالونهم النصر على عدوكم لان النفس لما تكون اماره بالسوء خطيره صحيح ما هو لما سلطت عليهم أنفسهم قالوا لا لا طاقه ترى اليوم بجنوده نفس القضيه صحيح. ولما قال ان إيه اذهب انت وربك فقاتله و... الله ذلك لنا ولكم وترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تجشيمهم مسيراً يتعبهم، لا. ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغ عدوهم، والسفر لم ينقص من قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراه. في أرضه مستعد وأنت جا من السفر. طيب كل القصة دي كده عشان أنا أب, أب... في كل قدرة هذه فن... شرسة لا, لا تقطع منها صراحة. صحيح جميل. ونحي منازلهم عن قرى اهل الصلح والذنة يعني يعني لما تلاقي في قرى احنا عملنا معهم معاهدات م. والنصارى واليهود اللي في الطريق ابعد الجيش ما تدخلش الجيش في هذه القرى حسنا نزعجوهم ويجبوهم رعب لنزل في معاهدات سلب بيننا وبينهم ويجب ان نحترمها سبحان الله يا عروة الاسلام وابعد الجيش وانا احي ما ما تخليهم يركنوا فين وي ويعملوا الخيام والاستراحه فين جنب القرى اللي احنا بينا وبينهم شويه وبالذات اهل الزنب اللي دخلوا في ذمباتنا وكان يضربهم ويحتلهم ويذهب لمحكمة العدل الدولية قضية وتدل القضيه ده لو كان يا لو, لو كان عمر فيه. مدين 2007 ميلادية لكن عمر تنيد محمد هذا كلام هذا هو الحق الذي لا بد ان هذه سماحه الإسلام وعظمة الاسلام وقيم الاسلام النبيله التي ارجو من الغير ان يفتح اذانه لنا فلا يدخلها من اصحابك الا من تثق بدينه حتى لو دخلوا الى القرى هذه تبحث عن من عن التي تثق في دينه الله يسخن الواحد يعتصب ويقتل ويسرق ويحرق سبحان الدول. الله سبحان الله الشع والخضر ولا يغزى احد من اهلها شيئا لا يكلفه ولا يصيب مصائب ولا يميل عليه ولا يحيف عليه سبحان الله فان لهم حرمة وزنة سبحان الله حرمة ان ترونتم بالوفاء بها فاعتبر الوفاء لهؤلاء في اختبار يا ترى هل تنجح جيش فاتح غازي قوي في الاختبار ام ان القوه سبحان الله الدول تكون هذه الدول تكون قويه اذا كانت عادله وان ضاع العدل منها لم تصبح انما تصبح مجرمه نعم نعم كما بتدعو هم بالصبر عليها شوف المقابلة الجميله سبحان الله واذا اه فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ولا تنتصروا على اهل الحرب بظلم اهل الصلح اياك ان انتم اهل الصلح تظلمهم عشان تنتصر لا لا, لا ما تخلوهمش لا تجعلهم مطيه او او قنطره لتنتصر اوع اياك نضرب المربوط في خرف سيف لا لا, لا سبحان الله يقول لك في بيان وزاره الدفاع البريطانيه في الحرب العالميه اثناء محتله ال مع التاريخ يجب بعدها ما لابد من التاريخ هذا انا عاتب على ابنائي وبناتي في المدارس وبالجامعات الا يثقف الواحد منهم نفسه ويقرا عن التاريخ فالتاريخ عباره عن مناره ثقافيه وإشعاع لنفسي لنفسه يميز الله الحق والباطل في قلبه لا. لما انسحب رومن الثعلب الصحراء من العالمين حرب العالميه الثانيه ودخل الفيلق الانجليزي بل من ان يدخل قطعان ماشيه ت, ت, ت, ت ال ال ال الغام ت ت دخل الفيلق الهندي جاب جيش من الهند فقالت وزارة الدفاع يعني انتهى الفيلق الهندي عن اخره لان الهند كانت مستعمره بريطانيه ولم يصب من الجيش البريطاني الا اربعه من الجنود هذا الضابط فخر لكن عمر لما بلغه هذه هذ خطة من تجمري أنا خطة سيدنا عمر <تصفيق> بلغه من قتل من, من, من القوات القادسية قال له القعقاع بن عمر فأجهش عمر بالبكاء قال أمير ابن طمئن ما قتل من, من, من القوات غيره قال والله أنا لا أبكي على القعقاع ولكن أبكي على أناس لا يعرفه عمر ولكن يعرفه برب عمر يا ايه الحنان بتاع القائد ده ايه حنان القائد ايه الدين ده ايه العظمه دي سبحان الله هذا انا اعيب على على هؤلاء يعني يعني يعني لماذا لا يفتحوا اذانهم لنا طب لماذا تبكي الان صدري يعني انا ارى عظمه القائد واحد منتصر وعمر بن خطاب كانت ذرته ترعب الناس ذره عمر اهجابوا من سيف الحجاج فانا حزين على ابناء يا ما درسوا تاريخ اجداده هؤلاء اجدادنا فلماذا ما ندرس تاريخهم؟ لماذا الولد يعرف عن لعب الكره الممثل عن الممثل اخبار لا يعرفها عن القعقاع لن يلقى القعقاع هذا فلإن جيشا فيه القعقاع لا يهزم أبدا وقد كان تعال إلى أنا طبعا بقيت المعالقة أنا بس أخذت فكرة إيه؟ أهل الزمة تعال إلى معاملة عمر لنصارى بيت المقدس لا. كي يرعاوية من يظن أن في الإسلام شيء غير السماحة ولكن شيخنا الغزالي دائما دائما كان يقول هل أضرت بالإسلام سماحته وهل أضرت بالمستمين سماحته؟ لا. إذن مطالبين مطالبين بأن نسامح. لكن هلا ما نقرأ التاريخ؟ فضيلتكم يصور لنا التاريخ على أن الإسلام انتشر وووظهر بحد السنة. ما يبدأه أنا أنا قلتكم شوفوا. سبحان الله. وبالإكراء هذا هذا هذا سبحان هذ هذ هذ الله. تعال إلى نص المعاهدة العثمانية. وده أخطر معاهدة في التاريخ لأن في هذه المعاهدة صارت القدس وقفاً إسلامياً أوقفه عمر للمسلمين لا جزء أحد أن يتصرف في شبر واحد من البيت المقدس. من القمين على هذا الوقف؟ الأمة أم فلسطين أم ماذا؟ من الأمة. كل من يقول لا إله إلا الله محمد الرسول كل من يقول لا إله إلا الله محمد الرسول أنا وأنا ابننا المصور هذا المخرج المسلم اللي جعل أه من أحمد حسن ابننا المخرج اللي جعل كل, كل, كل مكلف كل المستمعين والمجتمعات. لكن القضية في الشقة دي دولة لها حكومة وقيادة وهذه ذي دولة وتلك دولة وكل له أنظمة. يا بني وإذا فرق الرعات اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. وإذا فرق الرعات اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. أنا لما الرعايا يختلفوا مع بعض طب ما إحنا إحنا غضين من القطعان ولا بدنا من المشاكلات اللي بينا بن بعض. فعندما سبحان الله يعني يختلف أصحاب المحراب. يحتله أصحاب الحال، صح؟ الوثيقة العُمرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب. الله. العظيم المبجل. جميل جميل. عليه رحمة. أهل إدياء من الأمان. المقدم عشان يؤمن. قال لي يا كندي أنا كنت مغتصد كان في يهودية و. مغتصني. ولكن اليهود كانوا مغتصبين لجسمنا فاسمع القرار. اعطاهم امانا لانفسهم أمان. امان من عمر فلا خوف واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها كل ما على ارض بيت المقدس مؤمن عند عمر اي دين طالما بمعابد دي لا تهدم الا تسكن كنائسهم مش حد يقوله والله صرنا بتاع الاوئ العاجب وانا بيتي ده يروح يثم في الكنيسة الكنيسة تظل معبد هذا ثقه عمر الذي فقده من ثقه الحبيب المصطفى ما هدم الكنائس لا, تسكن كنائسهم. لا تسكنوا لا تسكنوا الكنائس ولا تهدم هذه البيوت لما جاء الى القاهرة دخل بخيره دخل بخيره الى الازهر صحيح لأن ده يعني رقيع الاخلاق ونحن ندرس لأبنائنا في بعض الدول العربية 104 صفحة في كتب التاريخ عن نابليون وأربع صفحات عن خالد بن الوليد. وعلى قرية نابليون. أنا على قرية. كان عبقري في الحرب، لكن فاشل في, في في الجانب الأخلاقي. كان كان منحط الأخلاق. إذا قصته على مقياس الأخلاق كان منحط الأخلاق. ما بدوه؟ فهل علدي إنهم يحضهم على أن ينتهكوا حرمات لا لا الأماكن لا. المقدسة لدينا؟ أي لدين دي دين يقول هذا؟ القيم ال احنا لماذا أحنا... نحن مطالبون بأن نلتزم بديننا وهم غير مطالبين لأن أنا مربوط وغير سعي. البرة اللي في دخوتها. فماذا نصنع؟ لابد أن نسيب كما لا لا لا لا لا لابد أن نلتزم ونحن له مسلمون نحن ملتزمون بكتاب سماوي ودين سماوي وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الصفوة ونظل على هذا. حتى يأتي أمر الله. تداعت علينا الامم لا تداعت علينا أمور لضعفنا نحن. الحق ضعيف بالفعل. القوة تعمي. لا القوة بتمسكنا بدين به. نقوى كلما تمسكنا. يعني. نضعف كلما. بعضنا. البيئة غيّرت شيخ قدره. نعم. البيئة تغيرت البيئة نحن اللي إن الدين غيّرناه. إن عدة شهور عند الله 12 <تصفيق> شهرا في كتابه. هل أصبعت في عالم العولمه عشرين شهرا؟ لا. طيب. هل صارت في عالم العولمة خمسه أشهر؟ لا. طيب. أيام الأسبوع سبعة. هل صارت في 2007 ميلادية تسعة ايام ايام الاسبطة لا. من الذي تغير نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوى. آه سبحان الله يعافوا لي... يأكلوا لحم ذئب ويأكلوا, ويأكلوا بعضنا من. بعضا ايانا اذا القضية انني عندما اختلف انا واخي يأتي الغير يأقول ذاك هذا ما يريدون ان يفرق بيني وبينك فيدخل لكن اذا سبحان الله القصة البسيطة كانوا يدرسوننا في الاسبطة في الصف السنة الابتدائي، هه، وذاك الأب اللي ممتن لما حجاب حزبته على على صعيد، آه، وعضاه الأولاد وكل واحد يكسر يكسر بها يستطيع، فلما فرقها كل واحد عصى، قال هكذا أنتم، هه، باء، وعتصموا بحب الديني، لا تفرق، لا الله، لا وطالما نحن تحت مظلة وطن واحد، لا بد أن نتجانس ونتكامل حتى لا يهزمنا الآخر. طيب سؤال بسيط ورن أقاتعك في الوثيقة العمرية حتى نقرأها مرة واحدة لتعمل فائد هل كلام سيدنا عمر بن الخطاب هذا من موقف ضعف من أكبر مركز القوة موقف الوثيقة هو رسول يوم ال... يوم ختح مكة رسول. لما قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف الإخوات لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين وارحم وارحم اذهبوا فانتم الطلقاء من دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فرام ومن دخل المسجد الله الحرام الله. فهو امن اي موقف هذا موقف قوه ام موقف ضعف منتهى القوه منتهى القوه سبحان الله فمنتهى القوه وكان الكاميرا ضد تسجل دخوله الى مكه ومنتصر وحوله الصحابه يكبرون تمشوا ضحيته ضحيته قربوس سرد يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطرة كان ذهوقا. سعد تأخذه الحمية ابن معاه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة يقول اليوم يوم المرحمة اليوم تجمل الحرمة ويأخذ العالم من سعد والراية ويعطيها إلى ابنه لأنه لا يريد حمية ولا عصرية وإنما يريد هدوءا وتواضعا هكذا كان خلقه الكريم قال ال ال اليوم يوم المرحمة, المرحمة. اليوم المرحمة تجمل الحرمة، حرمة عز، ما أذن الله أن تغزى مكة إلا بيوم من واحد يوم أن فتحها النبي وهذا ليس بالغز وهذا فضاع بضاعته ردة إليه. نكمل الوثيقة الأمارية. تفضل. تفضل سيدي. ولا ينتقص منها ولا من غيرها يعني الكنائس لا ينتقص ما؟ مش بقول إيه؟ ونحن عايزين ناخد جزء له عشان نوسع نوصعب الشارع نعمل الجزء ده عشان نعمل في مقر للمسؤول الفل أبا ما فيش كلام له ولا من صديبهم ولا من شيء ولا من صديبهم رغم خلاف هذا في العقيدة ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ياخد عظمه الاسلام انا اولادي وبنات في البيت يحفظوا هذا الكلام لو لو قررت هذه الوثيقه بالمدارس لمحي تماما جمله انتشار الاسلام بحد كيف لماذا وافتراءا على لماذا لماذا لا يقرر ال... ال... ال... ال... ال... ال... الذين يضعون المناهج مثل هذه الامور التي يعني يعني تظهر ما هو... م... م... أن... ان هذا هو جوانب العظمه في الدين الاسلام ولا يضار احد منهم دخل ولا يسكن بإذيا معهم أحد من اليهود. لما؟ يفترض أن ليس هذا أبن الله. مغتصبون. آه. خلال الديار وكانوا عدد مفوعة وليدخل المسجد كما, كما يدخلون المسجد. كما وعلى أهل الإذيا أن يعطوا الجizia كما يعطي أهل المدائن لأن المسلم عليه زكاة اثنين أصفار المائة الجizia واحد في الماء. طب لماذا فرضت الجزء على همش السيرة يقولون يبتزون اموال الاخر لا المسلم يخد الزكاة هذه الزكاة تخرج لصالح المجتمع نعم طيب تعمير المجتمع مثلا نعم تعمير وبناء المجتمع في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المصارف الثمانية التي في صورة التوبة آه نعم فقراء والمستبيل فهذه الثمانية تتبع طيب ولا بد ان يشارك اهل الوطن ها؟ احباءهم وجيرانهم من المسلمين لأن يساعدوا الدولة في, في هذه القضية هذه عظمة الاستع؟ نعم سبحان الله العظيم كم قيمتها أظن أقل من واحد مليار قليل مش أقل من الذكاء سبحان الله لا لا. سبحان. مش عارف في السنة المو... وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص يؤمنوها شوف. الروم شوف واليهود واللف... والغرب <تصفيق> واللصوص <تصفيق> فمن خرج منهم فانه امن الهافض يسيب البارده مع السلامه ويترك اذياء لاهله من مسلمين ونصارى على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه رمضان الاس مع السلامه عنه ومن اقام منهم فهو امن وعليه مثل ما على اهل اذياء من الجنسيه عايز تنتظر وتستقيم ويطرح حالك اهل البشر ومن أحد من أهل إدياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلوبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلوبهم حتى يبلغوا مأمنهم بي... بي... البيع هي ال... البيع... البيع... كان أماكن العبادة, العبادة. أماكن العبادة. أماكن طبعًا. طبعًا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمن صوان وبيع وصروات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير نحن. هذا سنة التدافع ومن كان بها من أهل الأرض مما شاء منهم قعد عليه استماع على أهل إلياء من ومن شاء سار معروم ومن شاء رجع إلى أهل إيه الحرية دي إيه, الحر... إيه العظم في كلام عمر هذا والله هذا كلام يدرس صحيح. هذا كلام يدرس سبحان الله. ويدرس. وإنه لا يأخذ منهم شيء حتى يحصد حصدا وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا قاعط الذي عليهم من الجزية. يوقع على هذا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان عمر بن العاص. الله أسلم. اسمه الوثيقة العُمري. ها آه هذا طبعا. من أعظم هذا هذا ما وصى به خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليكون لهم منهاجا من بعده. أمين. أمين. وقد سار المسلمون على هذا. بما وصى الآخر. أحساده لكي يتعاملوا مع المسلمين حيال هذه الوثيقة العمرية لا هو الآخر للأسف وإن ادعوا أنهم يتبعون المسيح عليه السلام رسول م. المحبة والسلام الذي نؤمن به سبحان الله هم غيروا ما كل ما قاله المسيح عليه السلام كل ما اوصى به ودين سماحة ثلاث سنوات قضاها المسيح يعني أولا هي سيدة مريم أنجبت عيسى وعندها ثلاث عشرة عام نعم وهو كل نسب الرسالة وعنده ثلاثين سنة ورفعه الله إليه وعند 33 سنة عاش في السنوات الثلاثة هذه حاول طبعا كان فيه الإمبراطور الروماني أراد أن يقتله لما بلغوا الله طبعا فأخذته أمه وساروا إلى مصر حتى يقولوا رحلة العائلة المقدسة وما في مصر أنك على الرحل والسعة ثم عادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس عادوا مرة أخرى القضية أن كثيرا من اتباع المسيح عليه السلام الذين نقول عنهم الآخر. أنا أفرق الآن بين الآخر أو بين النصارى من بني جلدتنا والآخر الذي من غير بني جلدتنا نعم الذي من, بي من بين جلدتنا هؤلاء مواطنون شرفاء يعيشون لهم ما لنا وعليهم ما علي... علينا ولان في التكافؤ ليس لا نكره لانه لا نبغضه ولا نحتكر ولا نقلل من شانه هذا امر لا نقاش فيه اما الذين الذي سنتكلم عنهم الغير هذا او الاخر لا تقول هذا الذي يبغض الاسلام ويكره الاسلام ويبدا بمحاربه الاسلام وأريد أن غير لا يأكلها النصرانية أيضا لا <تصفيق> هو لا علاقة له بالنصرانية لا علاقة له بالمسحية يعني يعني هم لما ضحكوا على أوروبا في العصور الوسطى وقالوا الداعون الدين تتقدموا وهذا هذا لم يكن دينه لأن لأن ال ال يبدأ ما حسب التفتيش والهرطقة أي واحد كان يعمل معلومة على مش مش فقط وعين جالدوا لما قال ابن بالتلفزيون الله ده فيه أخمار أخمار رد أراعي كوفرنيكوس الذي قال كرويتي الأرض ما الذي حدث له؟ سبحان الله انتهى انتهى لأنه <تصفيق> أأأ والله الأرض ليست كرو الأرض كروية لن تنجح لن تنجح الأرض كروي. فهددوا بما هددوا به جلبو فلا لا, لا خلاص أنا رجعت عن كلام نصحوه طب الآن كيف افترض قوم من رسالة السيد المسيح عليه السلام؟ الغرب لا علاقة له بالسيد المسيح شكرا لك. بس الغرب لا علاقة له بالسيد إذا هل نط... هل نقابل الحقد بالحقد؟ لا نحن نقابل الحقد بالسامحة ونقطع السيف بوردة. هذا مبدأ مسيحي. لا. لا أنا وأعدو لهم استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل جميل. وللذين الذين اعتدوا علينا ولكن نذهب إلى الآمنين ونحاربهم ونقاتلهم. نحن غير متصنع. نعم نعم نعم نعم. نحن ندافع عن أرضان عن أوطاننا وعن عرضنا وعن ديننا بكل ما نملك من نفيس نوغل بالأموال والأولاد والزوجات والقدرة متى عندما عندما يحاربوننا ويقاتلوننا طيب في الدراسات نعم بيننا كتاب وسنه والرسول قال تركت فيكم ما انت مسكتم به الحديث لا. ماذا بين ظهرانيهم الان كتاب في اربعه أنجيل. هل يوم نزل على سيدنا عيس لا شوف انا احيدك الى دائره المعارف البريطانيه لا. وكلام خمسمائة عالم من علماء النصارى وهم يوثقون هذا الكلام حتى لا اكون راي قد اكون جاهل به وأنا وأنا وأبن قال لا أدري فقد أست لكن أنا أعيدك لك إذا, إذا, إذا إذا إذا التاريخ الموثق الذي يوثق مثل هذه الأمور. نعم. ااا أولاً ال في إنجيلين الأول إنجيل لوقا وإنجيل متى. نعم. تمام؟ إنجيل لوقا يقول هذه. المعضلة. بالمناسبة الإنجيل نزله دفعة واحدة على سيدنا إسحاق. يقال هذا. ايضا في كتاب ايضا عن في الوه لا ليس الوه ولا كده ولا كتب كتب لوح واحده عن طريق يعني لم ينزل مكتوبا لا لا واحده واحده اوحاه بين في بني اذا سيدنا عيسى سيدنا عيسى حال الوحيد المنفرد في التاريخ بالالوه لسيدنا موسى نزل هكذا كريم الله هذا العظيم <تصفيق> وقال إن طول الثورة 23 متر وعشرون متر. كلام الإسرائيليات التي يعني سبحان الله. وعرضها. لا لا عشرة أمتار خمسة أمتار. يعني الآن يضعون ال ال ال ال مائة ألف معلومة على على قرص مدمج واحد يعني سبحان الله. القضية ليست ليست ليس بطولةها وعرضها ولكن بتطبيقها. طيب دائما معذرة لا تغضب مني وأنا لا أشجبك لكن الإنجيل كان كثير. الكتاب من حيث الوصف كان ماذا كان اسمه مثلا لا هو الانجيل بمعنى بمعنى البشاره يعني اسم الانجيل اسم الانجيل معناه هو هذا الانجيل وقال الله عنه الانجيل, الانجيل. التوراة التوراه والانجيل سبحان الله محمد رسول الله والذين معه السداء السداء عرفوا الصالحون الرحماء بينهم صراهم ركعا سجدا يترون صلا من الله ورضوان شيماء في وجوههم من اثر ذلك ما في التوراة ومن ترون في الانجين انظر الان. انا يا رسول الله عز وجل يعني يعني يشبهنا كمسلمين بان لنا في التوراة التوراة تقول, تقول عنه هكذا لا الله يقول عنه هكذا لا نجد هذا النص في التوراة, التوراة, التوراة هذه التوراة اللي نزلت على موسى لا لا, لا. سبحان الله التوراة الحقيقية اختفت غير موجودة سبحان الله ما حفظوا نسخة منها لأن الله أوقع حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان، فكانوا أناسا صالحين. هذا كلام خطير. هو هو لما جاء الأحبار، أحبار يهود، واشتروا به ثمنا قليلا، فكانوا باعوا كلام الله عز وجل وغيروا وبدلوا حرفه. سلم يا رب يا إبني أنا أنا, أنا لا عندما أقرأ كتاب مقدس، يعني في ما هو مفروض يعني، نعم، وفلا يعني التدريبة جيدة. خلق الرب آدم، طيب. وأسكنه الجنة، لا. وعاش آدم مكتئبا سنة. مكتئب آه، عاش مكتئباً سنة. فلما <تصفيق> نزلت حواء من السماء فرح وابتعد. جميل؟ هل أكون نزلت معك؟ تمشي؟ تمشي، تمر. فلما نهىهم الرب عن أكل من الشجرة، فلما أكلا بدت سوءاتهم. إذا فلمن جميلهم؟ طيب، فشعر آدم بالحرج من الرب. بالحرج اه مم. واختبأ خلف الشجره ومكث الرب يبحث عنه ويقول اين انت يا ادم فتاسف الرب في نفسه على خلق هذا المخلوق لما داي... انا لو خلصت انا هذا الكتاب او والله الاجازه الكريستي او حد من المؤمنين بقى في منتصف الليل انا ده واحد بس هو ورسله بلال اه اه بالظبط واحد كسب الكلام ده بس ما هل هذا كلام صبح رفع في في كتاب والرجل يحرر فيه ما يخذ باله لما يخذ باله بايه؟ مم. أقرأ في التوراة يقول ايه؟ وعاش تردي نزيف على من نزيف على, على سيدنا عاش موسى حارجني يقول وعاش موسى مائة وعشرين عاماً ومات هناك قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر في التوراة النزيف على من على سيدنا موسى ومات موسى ولا لسه لسه موسى إيه بس يبقى بالنسن الصفر يحذف ويضيف دون ان يدري. لكن لكن سبحان الله تجد ان القران يصدق اوله اخره ولا يكذب اخره او صحيح عجب عجب سبحان الله انا لا أقول, أقول, اقول رغم هذا رغم هذا ما. نحن لا نبغض اليهود لهويتها ولكن نكره اليهود لسفهنيتهم واعتدائهم على ارضنا ومقدساتنا نعم ولا نكره النصارى ل ل ل أبداً ل ولكن ولكن نكرهم التي جاء باسم الصليبي أو باسم المسيح. تحتل تحتل بيت المقدس 92 عاما ثمانية وتسعين عاماً أو ثمانية وتسعين عاماً في أول يوم سبعين ألف من المسلمين قتلوا حتى خاضت حوافر الخير في دماء المسلمين. أين السماحة سيدنا عيسى لكن سارات القوم يحملها بعض أحسادهم لكن النصارى ما زلت أكد من بني جلدتنا هم في الوطن دهما لا نعلم ما زلت أكد هذه أنا أدري أن أناس كثيرين يحرفون أكترم عن مواضعه وأنا دقيق فيما ما أقول حتى يعني القضية لا أقول إلا ما يرضي الله ورسوله ونحن نؤكد ما قلت ونشهد على ذلك فاصل قصير ونعود لإستماع لكم شهدين الكرام فاصل ونعود كونوا معنا صفوة <تصفيق> الصفوة. <تصفيق> مشاهدين الكرام حيثما كنتم من الهيئة حضرة تجمع جددنا معنا نرحب بضيفنا الكريم داعر إسلامي الكمير، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم. مرحبا بفضلكم في الحلقة الأخرى. إذن الانجيل هو مسمى هكذا من قبل رب العالمين؟ ما شعره وهذا كذا سماه القرآن؟ لا. وهو يسمى عند القوم هكذا ونزل دفع نزل مفرقا لا يترمي القضية كثيرا لكن هو هو الإنسان عبارة عن دعوة للعالم كله للتعايش في سلم وسماحة ومحلة طب هل له وصل القرآن فيه أجزاء وأهذاب وصور و... يعني آه أكيد, أكيد في أجزاء وفي مزاوية وإيضا هذا حرة الله أعلم الله لا أدري أنا كان أنا يعني ما أعرفه وما جاء في كتاب ربنا وكلام نبينا صادم وما أوردت دوائر المعارف من كلام محقق علمي نفيت مؤتمرات ورفعات وبحوث الفرنسا. متى؟ أول إنجيل أو أقدم إنجيل هو إنجيل متى؟ متى؟ آه أول إنجيل وده كتب بالعبرية بعد. يعني أربع سنوات يعني من رفع سيدنا المسيح عليه السلام كتب بعض رفع المسيح لم ينزل في المسيح؟ بكن كتاب في عهد المسيح ما كانش كتاب هو شفوي كان يومزه كان سيدنا جبريل أيضاً كان ينزل. أبداً هو أو سيدنا مجن ينزل الجمال أديم؟ هو لا هو أصله هو رئيس الملائكة وأمين وحي السماء هذه مهمته نعم جيد. هذا كان يوحي لسيدنا عيثا عيثا سيدنا لسيدنا عيسى وسيدنا عيسى يوري يقول الحوارين. كم عدد القرآن؟ أصله كذا بالضبط نعم كذا. فمنهم من يكتب خلفه ولكن جمع إنجيل متى وأقدم الذي بعد نهاية المسيح كتب بالعبرية ولأن سيدنا المسيح كان يجيد ثلاث لغات. هو نزل بأي لغة إنجيل؟ يعني ما تكتب بالعبرية لكن هذا هل هي بالأرامية او السريانية؟ أنا لا أنا بليونانية يقال هذا. سيدنا يتكلم ماذا؟ يتكلم اليونانية، يتكلم العبرية، يتكلم أظن الأرامية أو السريانية. يتكلم ثلاث او اربع لغات. ما كان يتكلم يبدو أن متكل موجودة العربية في في المنطقة. في هذه المنطقة. نعم. إنجلورقس كتب بليونانية بعد رفع سيدنا المسيح ب23 وعشرين سنة. مرقص بالسين ولا بالصاد مرقص. مرقص يعني بالسين تقريبا مرقص. والبعض ينطقه بالصاد لكن هو يبدو بالسين مرقص, مرقص. بعد. <تصفيق> بعد بعد انجيل متى نعم بالعبري ايضا آه كتب آه ب... باليونانية اليوناني صح و... بعد... بعد سيدنا يساب بكم؟ بعد سيدنا يساب 23 سنه 23 سنة آه. بعد 20 سنه من هذا التاريخ بعد عشرين سنه بعد يبقى بعد رفع سيدنا عيسى ب 43 سنه جاء لوقا بانجيله وهو ليس من تلاميذ المسيح ولكنه تلميذ بولس من بولس هذا احد اتباع سيدنا عيسى وكان هذا الرجل يهوديا متعصبا على المسيحيه ولم لوقة؟ يرى المسيح لوقا يا ان المسيح لمسه واباح له اكل الميت وشرب الخمر وجاء في انجيل بزيادات كثيرة و هكذا تقول الدوائر ما كلام عدن. هذا هذا كلام دوائر المعارف لا لا لا خلاص هذا اللغه اللغه الله اعلم يبدو كان... يبدو ايضا كالعبريه يبدو طيب. اما يوحنا انجيل يوحنا كتب بعد رفع المسيح باثنين وثلاثين سنه ويقال ان اللي كتبه طالب في مدرسه من مدارس الاسكندريه في القرن الثاني الميلادي ويعني تقول دائره المعارف البريطانيه بالنصر وان هذا الانجيل أراد صاحبه مضاضة اثنين من الحواريين وهما القديسان يوحنا ومات. أراد أن يرد عليهم بببكلام يعني كرد. هما هو يوحنا اللي كتب هذا الانجيل نعم نعم نعم. يرد مات ويرد و... و... على يوحنا يرد على لا مش يوحنا. هذا لوقا لوقا لوقا تمام كذا. يرد على يوحنا ومات. تمام كذا. الجيل مات ولوقا ما ذكر فيها نسب المسيح. أبدا. آه خلاص. ولكن متى وبرنابة ذكروا نسب المسيح من برنابة هذا هذا يعني صاحب انجيل اخر انجيل خامس اه اه لوقا انجيل لوقا يقول ان يسوع ينسبه الى يوسف النجار من يسوع المسيح هم يسمونه يسوع يسوع نعم نعم وينتهي الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ده في انجيل لوقا بن اسد نعيث يسوع اي اسمه يسوع يا ينتهي الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم تماما الجرح ينسبون الجالب كانوا هذا ابو يعني, يعني بينسبوه الي هكذا نعم يسوع لا. لا سيدنا عيسى ليس رب ابا هو يقول هذا الكلام لا لا يقول, لا لا لا. يقول يسوع ابن يوسف آه النجار اه اه, آه. آه. الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم طيب اما في متى يا يعني في في في المنتصف أسماء معينة ولكن المهم ان لوقا يقول ان اباء المسيح ما كانوا سلاطين ولا من وغير مشهورين مثلا إنجيل متى يقول أن ان المسيح كانوا سلاطين وكانوا مشهورين ضد بعض تماما سبحان الله انجيل لوقا يقول بين المسيح وداود 41 زيدا بين مسيح وداود بين ذا الثاني بيقول بينهم 16 0 ويعني هذه بعض الخلافات التي يعني حوتها بعض الأنجيل ويعني ونتعطف عند هذا عند سبحان الله ال يعني هذا ما ما بلغني وقد أكون مقصر في الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع وكيف في دراسة للتاريخ القديم ولالتاريخ الديانات أو تاريخ الدين فربما يعني يعرفون يعني في هذا الأمر لكن أنا أتكلم عن عظمة سيدنا عيسى وأنه من صفوة الصفوة. وان الرسول الذي قدمه لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليس <تصفيق> بس وضع انه ما فيش انجيل باسم سيدنا عيسى يعني انجيل عيسى لا لا لا ليس صحيح لا لا لا هم كل دول من الحواريون ومن التلاميذ الذين كتبوا هذا الكلام بس المغر... يعني مبلغ علم الفضيلاتكم ان الادله امنه سيدنا عيسى على الحواريين طبع طبع. من هم الحواريون اللي هم الصحابه المقربون اصحاب عيسى المقربون وكانوا 13 حوارية <تصفيق> اسمهم الحواريين اه اه فقط اه اه اه حواليك في تلاميذ دول كثيرين او يعني آآ. آآ. دول كانوا يعني نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وطلحته والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا يعني انا انتقل هم هم عكفوا بعض في هذه الامديل ولكل وجهه نظر وكل طبعا حضرتك برشك نعم ريتني كان, كان كان كان يعني لا تخيل لا تخيل ان ثلاثه هذه كلها سلام ومحبة كان يقابل بسلام المحبة لا كان رجال دين نفسهم ضده الله رجال دين الـ الـ الـ هو وارث آخر راتول لبناء إسرائيل, إسرائيل. فرجال عندك الفريسيون والكتبة والكهنة كانوا دول ضده ما صدقتهم اه الفريسيون دول اللي اللهم الزهاد المنقطعين ماذا؟ الفريسيون فريسيون دول زهاد المنقطعين للعبادة أيها عبادة؟ وهم <تصفيق> الكتابه يعني سبحان الله <تصفيق> والكتبة اللي كانوا بيكتبوا الشريعة الشريعه اليهوديه <تصفيق> ليس الانجيلي لا لا لا الشريعه هو وجد هؤلاء يعني كانوا موجودين هو كان يعني شوف في حكام ظالمين من قبل روما <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله ورجال دين وطفوس معينة من نقية من من شريعة سيدنا موسى نعم. يكرهون المسيح عليه السلام ويكرهون أبينا ويفعلون في نسبه الله. وبقي بني إسرائيل متعبين لسيدنا عيسى وحتى لما جاء الأمر بقتله م. دلهم على مكان واحد من تلاميذ يسمى يهوذا الإسخاريوط اعطوه 30 درهم رشو <تصفيق> فدلهم على مكانه فلما دخلوا عليه ألقى الله شبه عيسى عليه السلام على يهود الإسخاريطي هالك استبقتني في هذه المسألة نا. أنا أود مسألة المائدة, المائدة جميل, جميل. على المائدة طيب بنو إسرائيل يعني يشككونا دائما فمن باب ال ال ال التحدي ومن باب سوء الأدب قالوا يا عيسى ابن مريا إذن عيسى ابن مريا أين بس يا يسوى و... يا عيسى ابن مريم. نعم هل يستطيع ربك ربك لا, لا. هل يستطيع فحاولوا ولكن وسوق ادمه البدايه يستطيع هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء وش يعني ايه اكرمنا بالدعاء الى الله عز وجل ان ينزل علينا مائده هذه من معجزاته من اكبر معجزاتها او عنده معجزات كثيرة معجزات هي <تصفيق> ابرز الاسمى والأبرص بإذن الله باذن الموت باذن الله يذهب الى المقابر ويقول قم يقوم باذن الله وكان ينفخ يعمل اشكال من الطين كهيئة الطير وينفخ فيها وتكون طيرا يعني شبه كده وينفخ فيه بإذن, بإذن, باذن الله باذن الله كله روح و... الموت باذن الله باذن الله يجيني الاعمى صبحا سبحان الله وكانوا ائثراء ممتازون في الطب عندك ابرص اه طبعا وكل معجزة نبيه حتى المائدة لأن أهل السماء ممتدين بفركات الطعام والشراب وما أدري ما أدري ما أدري ما علينا ما أدري سوء أدري في العرض وفي الطلب ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما ما أدري ما ما يعني الاعمى يأتي بفضل الله يصير مبصرا الاعمى يأتي يصير ناطقا بالبلاغه بفضل الله بفضل الله عز وجل الميت يحيى باذن الله عز وجل الطين ينفخ فيه على شكل طير فيصير طيرا باذن الله وانا منك قال على شريطه واحده ان تاكل ولا تدخل يعني مش حد يخزن في الجيب وياخذ معاه كانت هذه يبدو خاصة عندهم. تمام؟ على اساس ان ال ايه ال ال ولا إيه قبيس ينزل الله عليكم كل يوم النعيدة. شوفت ربنا ينزل معي من السماء يوم كل يوم. من من و... كل يوم. و وقبلهم المنة والثلوة. والقول سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. فكأول ما نزلت يأكلون ويدخرون. حول ولا قوة إلا بالله أكبر. الله وما يستمعون الكلام أبداً هو <تصفيق> سبحان الله معنهم طلبوها شوف اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك كرمها عز وجل. اذ ايدتك بروح القدس من الاول نعم بروح روح القدس روح القدس جاء للانبياء بعد 40 سنه انت من البدايه لا. من المهد من المنبع من المنبع غيرنا الله عز وجل لا. تكلم الناس في المهد وتهله الكهل على أمري. تقولون في اللغة أن الكهل يجوز أن يطلق على ابن الثلاثين. صحيح. ابن في الكهلة. أو لأن كهولة التاريخ عندما يأتي عيسى مرة أخرى إلى الأرض، فتصير كهولة التاريخ في شخصه. والله. و... أو سوف ينزل بب ب... بشكله ورسمه. ينام... كما, كما هو. بينما كما هو. كما هو. سان. كما وصفوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فا فا جاب سبحان الله. أبيض وحمرة جعد جعدن قطط شعره آه يا رسول الله شعره مش مسترسل مم. وأبيض وحمرة قطط يعني, يعني شعره مش طويل قصير آه آه فاا أبيض مشوب وحمرة ما شاء الله ينزلوا عند المنارة الشرقية في شرقية دمشق بالضبط خوينا دمشقيين ربنا يبارك فيهم عند ال... عند هذه المنارة في المسجد الأموي تماماً م حتى في المكتب اللي عاملين الرسم اللي هو البيضاء تماما ان يكون سيدنا عيسى عند هذه المذنه سبحان الله هذا المسجد امم نعم عند المهد ينزل عند المناره الشرقيه شرقيه دمشق عليه مهرودتين يعني ثوبين ثوبان او ثوبين نعم اذا طق تقاطر من جبينه كحبات الجمان عرق عرق نعم زي حبات الايه اللؤلؤ سبحان الله. الله واذا على عليه البهاء عليه رائحه زكيه ما شمها مؤمن الا واستفشر وتخنق المسيخ الدجال برائحته، فعندما يراه المسيخ الدجال يرى سيدنا عيسى يذوب او يماثل كما يماثل الملح يذوب من رائحته من رائحه الرائحه لان المؤمن لا يحب الكافر يحب الذكر فلا ولا رائحه المؤمنين ولا صوره العلماء ولكن انا أكره فلان على السافه هذا نعم. المنطق الناسه ماسك فيقتله على باب اللد. يقتل سيدنا عيسى مسيح هناك في فلسطين. ويسرع من أمام عيسى ككروحت كسرعة الرياح المفتعلة. أمسه؟ آه. يا رب مسجد وذو فيقتل سيدنا عيسى. ثم يدخل على المسلمين شوف واضح سيدنا عيسى يدخل على المسلمين مساجدهم فيقدمه الامام يقول كلا صلي فإنما جئت تابعا بأخي محمد عليه الصلاه والسلام يا الله نعم المائده, طبع. المائدة. طبع احنا نزلت المائده نزلت المائده فلما نزلت المائده ياكلون ويدخرون قال اني منزلها عليكم الله يقال لك الله وعد سيدنا عيسى واوحى اليه ان ما اذا نازل نازله بس اشترط هذا الشرط بس فمن يكفر اني اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين ولذلك اكبر في الدرك الاكثر من النار من اليهود اللي اللي اللي ال فرعون لا. فرعون و ال والعياذ بالله رب العالمين و يوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. العذاب سبحان الله والمنافقون إن المنافقين في الدرك الأسر والأصحاب المائدة الثلاثة فئات هذة أهلا فرعون المنافقون مم. أصحاب المائدة آه اللي هم كفروا مصنعين عليهم منذ البداية <تصفيق> طبعا مش كل البحث سيدنا عيسى عملوا هكذا هم من صنع, من صنع هذا طبعا القرآن ماذا يقول طيب يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم الحواريون لا. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء مصيبة الحواريون انا تصورت هنا اسرائيل قال اتقوا الله نعم. اتقوا الله ان كنتم مؤمنين وصلنا الحسن البصري لما قرأ ونبلوانكم بكى وقال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا ونحن في بلادنا هناك من هم ابناء للحسن البصري وابناء البيت صحيح. صحيح قالوا نريد ان نأكل منها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 فأني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين خلاص خطير يا خلا أنا, أنا لا أخبر الشرط صخرية سبحان الله العظيم بهذه هذه قصة المائدة بهذا بهذا الإبراز نزلت ورأوها وعكروا منها ودخروا نوعاً من العذب لا وفي بعض الناس يشككون ويقول إن المائدة لم تنزل لا حاولوا لا في هذه وهذه من معجز... من اهم المعجزات سيدنا عيسى يطلب أت... يعني اتطرق لنقطة اخرى مسألة آ... صلب سيدنا عيسى هو لما صلب لا صلب بالدرس لما القى الشبه على يهود الاسخريوطي ما القصة من البداية القصه لما بل... هم... الحاكم البنطس ال... هذا او غيره اراد ان يتخلص من سيدنا عيسى شوف الكاذب دائما تزكمه رائحه الايمان رائحة الإيمان فطلب بده من قرار قتله معاروا ان قتلنا المسيح ابن مريم عيسى ابن ماريه. رسول الله هم لبني صيديه بفخر بنو الصيديه يفخر بهذا إن قتلنا لا طبعا احنا نفخرين يا عم طب استغفر عيب مع, مع العمد وصابت الاصابع والطرف حربات. فلما دلهم هذا يهود الإسخاريوط عليه الله عز وجل أنجاه رفعه إليه رفع رفع سيدنا عيسى ودخلوا فواجد يهود الاسخريوطي قالوا هذا هو قال لست أنا أنا يهود أنا يهود. فقتلوه كان تحول إلى شبه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه يقينا بل شبه بل رفعه الله إليه رفعه مطهر يا عيسى إني متوفيكة ورافعوك إليه أخرى. إما أن الله قبض روحه قبل أن يرفعه أو أنه رفعه جسدا وروحا ثم أماته أو أنه ما زال حيا في السماء هذه المسائل لا ندخل فيها لأن كل اجتهادات يعني ما لا. ورد قوله ساعد الله يعني أنا والله أعلم أن إما أن الله أخلام هذا المكان إلى مكان آخر وانتهت رسالته بهذا ثم جاءته المنية إن كميتوا إنهم ميتون نعم. أو أنه رفع إلى السماء جسدا وروحا أو أن الله عز وجل يعني أعمى عيونهم ثم ترى إني متوسيك ورفيحك إليه مم. وقال السلام علي يوم ولدت ويوم أمور ويوم أبعث حيال هذا ما قاله القرآن عن قديسه والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا اللغط ولا كل هذا يعني لا صلبه وما قتلوا وما قتلوا ونا صلبوا ولكن شبه لا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كل هذه المعجزات سيدنا عيسى من إشفاء الأكمة والأبرص وأحياء و... البؤتا وال... والمايدة كم من بني إسرائيل آمن به وكيف كانت دعوته أنا ذاك. وهل الميراث الأخلاقي منذ عهد سيدنا موسى تورث بينهم حتى عهد سيدنا عيسى أم من تسعات الأسر؟ لا الميراث الأخلاقي عند ربنا إسرائيل ما تغير أبداً لا. لا. وكانت دعوة سيدنا عيسى لتخفيض أحكام التوراة يعني جاء ميسرا جاء لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم يخفف لهم فنوب الأحكام سبحان الله العظيم ولكن للأسف الشديد هم ما قبلوا تأثير الله سبحانه وتعالى. هو جاء لدخليف الأحكام وتحميلة التوراة والجزء جزء السماحة والمحبة والسلوك والأخلاق التي لم في التوراة هذه كانت رسالة المسيح عليه السلام حلو. لكن الميراث هل, هل فهم الغرب الذي احتل أرضنا واعتصر نوريثنا هل فاقه قصة المسيح <تصفيق> عليه السلام هل إجابة بعض الفاصل شاهدنا الكلام الفاصل قصير ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معنا مرحب بضيوفنا الكريم دالي السامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم مرحبا بحضراتكم الله فيكم يعني يعني من خلال أي الكريم. حينما قال ربنا تبارك وتعالى عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى هين من, من دون الله, الله. قصة كما صورتها أيضا القرآن و... وضحض الأكاذيب هذا هذا هذا موقف يوم القيامة سوف نرى هذا الموقف يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى هين من دون الله قال سبحان يعني تنزيهنا لج عن كل هذا ووصفك بكل كمال ما سبحانه يا رب ونزيلك عن كل نقص وأصفك بكل, بكل كمال سبحانه وكل ما خفر ببالك فالله بخلاف فالله بالخلاف في ذلك ليس كمتي شيء سبحانكما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إذا أقول شيء أنا ما, ما ليس لي فيه حضور إن كنت قلته فقد علمت شو اللي يعتبر أنا كنت قلت أمام الناس فأودى لان اصلا هي القسم إن قالوا ي... إن, قال ف... ف... ف... ان ان قال انا اله واتخذوني انا وامي الهي فاروكت بعضهم قال هذا نعم وبعضهم لم لم لنا جاءت اولوهيه سيدنا بعض قال هذا ف فالقضيه ان ان ان سبحان الله العظيم ان ان رب العباد عز وجل يعني لكي لا يكون للناس حجه ثم ان قالوا هذا لكن الله عز وجل ياتي بالامم يوم القيامه يا قوم نوح هل أ أبلاغ يا هل أبلاغت قومك يقول بلا هل أبلاغت نوح لا ما ما بلاغنا بشيء شو شو شو, شو على الله يا نوح, قال... يا نوح من يشهد معك قال محمد وأمته قال قوم نوح وكيف يشهد علينا من لم يرنا هو معنا لا ده جون بعدينا بعثات قال يا نوح كيف يشهدوا كيف تشهدون مع نوح وأنتم ما رأيتموه ولا ولا سمعتموه يقول لقومه أن كذا وكذا يقول نقول أمة محمد يا ربنا قرأن كتابك وعلمنا أن ما فيه حق وأنت قلت إن أرسلنا نوحا إلى قومه وعلنا قر صدقة محمد صدقة أمة محمد أدخل من كفر بالنوح كلامنا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام. بس هنا السؤال من قبل الله تبارك وتعالى سيدنا عيسى استفهم إنكاري. أم استفهم المستخبر لا كي يلجب هؤلاء الحجة من لهم من الذي قال لكم عيسى قال لنا أنت قلت يعني لا يتصور متصور أن الله سبحانه وتعالى حشر الله أنه لا يعلم ولا لأن لا يكون للناس على الله حجة بعض المصر أناك عذر تحت هذا الأول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه ان تعذبهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تنتصر لهم فانك انت العزيز الحكيم العزيز الحكيم آه. الغفور الرحيم يا رب هذا موقف ليس موقف استغفار هذا موقف اعتذار وتنصر ان تعذبهم في انهم عبدك وانت اغفر يوح يوح عذاب وغفران يبقى غفور رحيم سيدنا عيسى الآن ليس في طلب المغفرة لهم ولا لغيره هو موقف المعتذر اذا انت, انت العزيز الحكيم عززت في عاليك فلتحكم ما تشاء اما انا لا اطلب المغفرة لمن يقول هذا الكلام خلع لا لا. القضايا انا بشر انا بشر انا قلت لهم سبحان الله يقول ايه يعني تعالوا ما فينا ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما ترصيتني كنت أنت رقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. انت عذرهم عبادك. عبادك أنت م. يا رب عبادك أنت سبحانه الله وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينصع الصادقين سبحان الله وقال ربنا في آيات أخرى ليسأل الصادقين عن صدقهم. فقال الحسن البصري. فما بالنا نحن نكذبون. لا الله. هل يسأل الصادقين عن صدقهم؟ يعني في مقياس لدرجة الصدق. لا يسأل في الدنيا نصميم كفر. الرجل العاذب الله. الزوج. هو هل الصادق عن صدقه؟ آآ. صدق عن صدقه. الصادق صدق في أي درجة كان صادق. طبعا. طبعا. طبعا. لا لا تجد الزوج يوعد قدام الحكم. أنا رجل. أتقى في زوجته وتسمع من الزوجة تجد والعياذ بالله مار جبار مجرم سبحان الله وهو غدير رجل أنا رجل ودي به العياذ بالله وطلقيه سبحان الله لا لا لا لا حول ولا قوة كل هذا يظهر على رؤوس أشخاص لازم نقول لكننا أيضا قال فلما توفيتني هي. يعني مات طبعا طبعا طبعا نوقفون عند كلام الله لكن المسألة التوفيتان والموت هذه تحتاج إلى بحث القرآن لا لا لا الله يتوفى الانفس حين موتها ما الموت لا لا الموت الأصغر يعني الموت. النوم موت أصغر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها أه. أي أنها وفاة أيضا لأن الله عز وجل قد يحجز الروح عندك فيقول لك دفلان ما مات قال صلى الله عليه وسلم النوم اخو النوم الله يتوفى أشوف الله يترف الأنفس حينما موتها حينما وقتها خلاص حين والتي لم تموت في منامها كذلك أيضا ترفيه ويوم سيكون والتي قضى عليها الموت ويوم الأخرى إلى أجل مسلم بس النوم الموت الموتة الصورة أنت فلان لا تعيش بشيء خلاص في عالم آخر هذا هذا موت أم وفاة هذه مسألة تحتية. هذه وفاء. وفاء. هذه وفاء. فلما توفيتني أي وفيتني أجري. خلاص أنا لي قادر في الدنيا هذا خلاص سبحان الله. لا في القرآن لا تأخذ آية وتوقفها كذا. خذ جميع الآيات التي تتكلم في الموضوع. والسلام يوم ولدته. ويوم أموتوا. فشو؟ يوم اتوفى ويوم أم... خلاص يوم أموت. ما؟ ما؟ نعم. مه. طيب. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آخر آية في سورة المائدة لله مركو السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير تنتهي سورة المائدة بهذا الصلاة وسميت السورة بالمائدة بهذا بأعظم بأعظم ما كان من سبحانه العظيم من ما سيدنا عيسى عليه السلام طيب سؤال على هامش الصيارة ضميمة إلى ما تفضلتم به الآن من هم أهل الكتاب وما هو الكتاب؟ الكتاب هو الأجزاء التي نزلت على رسل الله مسلكا في أمثال الصور في إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى هؤلاء هم أهل الكتاب ونحن نحصرهم في اليهود والنصارى. قل لأهل الكتاب تعالوا وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم. اهل الكتاب مم. هم اليهود والتوراة والتوراة لكن لكن هناك قوم لهم كتاب يعني, يعني الناس عايشين همك في الحياة ما نزل عليهم كتاب <تصفيق> اه ربنا كنا معذبين حتى نبعث رسول اعلم امرهم الى الله اهل الفتره الفتره اللي هم الذين نزل عليهم رسل احنا ملنا ما سمعنا عن مؤلفات في أهل الفترة؟ أولي ابن سبحان الله علم لا ينصع جهل لا يذور بأن يسألنا رب العباد يوم القيامة سوف يسألنا عن توحيدنا عقيدتنا نصر هويتنا منظومة قيمنا حلل والحرام إيماننا برسولنا هذا ما سوف يسألنا رب العباد عنه صحيح هل أهل الكتاب موجودون اليوم؟ هم أهل الكتاب منصوبين إلى كتاب هم منصوبون إلى كتاب يعني كتابي من باب النسب هل هذا الكتاب هو الذي يعني نزل على كريم الله موسوعور الله عيسى هذه مسألة يعني فيها نظر من من خلال هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم في بداية هذا البرنامج نود أن نقول بعض النقاط العريضة في صفات صفوة الصفوة مم. حتى إذا أراد من أحد أن يتأسى بهذه الصفات فليصنع ما هي كما تترأى لفضيلتكم يعني كلهم يجمعهم صفات السماحة السماحة توحيد الله من قبل التوحيد طبعا العقيدة, لا. العقيدة. لا. ثم حسن الخلق لا. التواضع الإخداص لا. صدق التوكل على الله عدم اليأس من الدعوة سبحان الله السميرارية أو استمرار هذه الوظيفة طالما هو على قيد الحياة تجدها واضحة وضوحا جملا في أو قصة سيدنا عيسى روح الله وكلماته التي ألقاها إلى مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يمكن يعني مسألة عدم لعدم الاس... اليأس من من الدعوة فيها نظر مع مع ذنون. نعم. ذنون ذهب مغرض. للحظة. لا. لا. هو لا. هو لم يأس. لا. هو يأس من هؤلاء ولكن ذهب عن يبحث عن آخرين وقد فا فآمنوا فمتعناهم عنهم إلى حين ويات ألفوا ويجدوه. ما؟ يعني هو في أرض خصبة وأرض غير صالحة للزراعة. <تصفيق> لما تجد أرض غير صالحة للذراع والماء يدخل في الرمل يتشربه الرمل تعمل في تهجر الماء ولا تروح في أرض صالحة ما شو أنه حصل من سيدنا <تصفيق> مسكسي انتهى الأمر لما انتهى ريه مع سيدنا عيسى وترك كثيرا من الذين أمانوا به أم قلة طبعا هو ترك ثروة ضخمة من المؤمنين على مر الزمن منهم من استقام على طريق الله ومنهم من للأسف الشديد أشاع الفساد والفجورة في الأرض تحت عنوان نصرة الدين كما رأينا في الحروب الصريبية وهؤلاء لا علاقة لهم بروح الله إيسى أبدا طيب أحسنتم هل الكتب الساموية التي تنزل من قبل رب العالمين على أنبيائه ورسله تبشر بالنبي الذي يأتي بعده أم تنقطع وهو يأتيها كذا نبيا ورسولا تقدم تقدم لما بعده تقدم هل لا. قدم الانجيل لسيدنا محمد؟ قد قدم قدم قدم وما قدمت الطورالسيد نعيم؟ لا قدم قدم سبحان الله قدم وقدم سيدنا عيسى ووبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ها هذا هذا في الانجيل هذا في الانجيل نعم وأذكر هذا في القرآن بشر سيدنا عيسى بمقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أحبار اليهود كان عندهم وصف سيدنا رسول الله بالتفصيل في الراهب عمل ايه مع ابو طالب قال له من, هاد... قال له و... من هذا يا ابو طالب قال ولدي كان كان مصراني. كان مصراني. ما هذا معتلت... رب كان من النصراني بس نعم نعم فقرأ الكتاب الاول من هذا يا ابو طالب قال هذا ولدي نظر لي قال ليس هذا ابنك يا ابو طالب قال من الذي ادرك قال يا ابو طالب خذ تاخيه هذا وعود الى مكة قال لماذا؟ قال لو رآه أحبار الهدى قتلوه هذا هو الرسول الخاتم كيف عرف؟ عرف بالغمامة عليه وكلما جارس تحت الشجر وظللت فروعها الله في عز الظهيرة الناس لاشاف في حشنت حار وظلاء وضمام على رأس سيدنا الحبيب غصب وكان في راعي صبا يعني سيدنا في صبا ورقة بن نوفل أيضا كان ورقة بن نوفل هذا من من هؤلاء زيد بن الخطاب عم عمر زيد بن عمرو بن نفيل بن الخطاب عمرو كان أيضا من الموحدين وكان أبو بكر لا يجلس إلها هؤلاء في الجهادية سبحان الله أصبح موضوع هي موضوع كده لا، لا يجلس مع لا. مع شربه أبو بكر خمر الله في الجاهلية ولا في الإسلام. أبدا. لا. سبحان الله. أه... تزوج سيدنا عيسى لا، ما تزوج. هو أصل الـ في الـ في الديانة ال المسيحية. طليت الرهبانة لواردة. سيدنا يحيى نفسه وسيدا وحصورا ونبيا من أصله يعني قادر على الزواج لكن لا تزوجه. ما يتزوج. قادر لأنه هذه تقدح فيه لكن لا تزوج وين الجزائر؟ نعم ادم قرده. الاعتقاد ان ذاك كان هكذا هذه بين زي مريم عليه السلام لما انتبهت من اهلها ما كان صف صف صف شرقي صف صف صف صف صف صف صف صف صف صف صف صف صف سبحانك اللهم وحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله <تصفيق> اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذه الدايده العظيمه ذنبا الا غفرت ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا سرت ولا كربا الا اذهبت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديت ولا ميتا الا رحمته لا حاجة من حوائل الدنيا لك فيها بما ولا نافع صلاح إلا قويتها واستنها يا رب العالمين آمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الانس والجن آمين. اللهم أكرمنا ولا تهمنا أعطنا ولا تحرمنا جننا ولا تنقصنا آمين. كلنا ولا تكن علينا اسئنا ولا تؤثر علينا آمين. ومن أراد بنا فسده أو سوء فرض بالله هم إليه وجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين آمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين. وأكملنا من منك بخاتم الاستعادة العلمين ومدّعنا بالنظر إلى وجه الكريم في مقعد الصدق عند ملِك المقتدر وأثر دعوائنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يارب تفِّني الكفير. بارك الله فيكم. فيكم. نتشرف أن نأخذكم في الحلقة الخدمية. السلام عليكم. سادينا الكلام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم داعي إسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى ثم نلقاء جديد مع صفوة الصفوة. نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير اما أم يشركون